الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا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 حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلا حي على الفلا